أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرمنا عليه المرادع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فلتذناه <تصفيق> إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلو أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين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 فأصبحت المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستسرق قال له موسى إنك لعوي مبين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 قال رب نجني من القوم الظالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل وانا يعص كان نعا وعيد ربي اتمنى <تصفيق> كاميرا سوره القصص قال سبحانه الا وحي وحرمنا نبي الله سوجري وحرمنا وأنك موسى فسيتم كسوجري وحرمنا وان كحربني قدر كراه قدره ان عليه النبي موسى دوشي سال مرادعه حوينه ايه الهي قدر في صفحه الهي الهي قدر انوصن هوينك للناس كذييرين من قبله الهيبان وحرمني مراضع كوه نوجية فقالت قودي وحيتل قودي هو يدي اي او يدي اي او يدي او يدي او يموش هل ادلكم ماركي هوينك سلقود دي والناس كذييرين ايه وحيتل هل ادلكم ما ينتصى على اهل البيت فيارك قولي لما ينتصى يكفرونه لكم ileen kafaala qaadaya wiilkan inay yideen u jinayaan wa hum iyaguna xeer kasi leh wiilkan nasiixuna wayna saaxaynaa iyana aad de ugu dhaqaaleen oo tarbiinayaan oo e e e e la yanaayaan xayno sareen to dheer markaas waxay dhehen waxa koo weeysteen u naasixinaya inay nasiixay u yiiy markaasa waxay tiri ugu nasiixaynaa amri waxa weeyee takriiman lil مدى الله لنا أقول وحجاء من فعك وحجاء من فعك بغطهنه نعفه كالان وعقه قصية ويلكن ويسجيني ويسجيني شكو عن الورد عينه قل لي بمك فهو يدي بحري الناس كذلك ملكة قيالك إلهي سنحنه وتعالى ويستقدر صدرك درك ويلكني هيا دج علي ذا إلهي ويسجي روح يقول له هاته هنا موجي صدعي لدرك البقال بقالي وقبح لهم ويلكني in ila ay u soo celiyay iyo in mushaar fi aanu goosiiyo badan guriga nagaga waliba kaalabay dhayn halkaan narejo aragso waayayti urur kala iyo faar iyo walaayo ma awoodi karaan idin lajo oo gurigeena ku wiilka qayn guriga صبر كاريون إنه من يتقى ويصبر فإن الله لا يضر أجار المحسنين فقال عبد الروح يسكب رسله وحوين أي الله سبحانه وتقوى سياه تقوى يا صبر وحرمنا عليه لا يموسدوشي سوحا كحرمنا حالما راضع كوه حمودية من قبل فوري فقالت حيث رقباتي ولا شيء إذا الله اضره هل أدلكم على أهل البيت ما ينتس أهل البيت يكفرونه لكم ويلكن إذن كفارق على الويل كان كورينتي سياها ينتسى و وَرَدَّ النَّهْبَ عَلَيْكَ وَكُسُورَيْنِ إِلَى أُمِّ وَيْدِ حَجَرٍ كَيْ تَقَرَّعَيْنَ وَأَسْهِدُوا قَوْسَتَهُ إِلَى وَقِيٍّ آدي آداؤُ مُرْغَتَهُ وَخَلْبُهُ قَلْبِكَ يَدْ كَبَأْنَ اسْتَغَاثَ هُنَّ سَيَأْتِي قَوْسَتَهُ شَاهِدِي أَيَا فَبسم الله وتلاوي سيينِي وَلا تَحْزَنَنَّ إِلَى marka balantii ilaahi subhaanahu wa taaalaa sayuugaato markaa hore uu muumeed baahsiimay inkay u soo batuu الله إلهي sayuuga taana u abdallaahi ilaahi balaqaat kisuyuuhu wa haqqan u dhabayay wiilka lagu soo ciriyay saxaas lagu soo saaray dadana u ilaawmi key taqarracayn marka uu horeeysey ishedu ruqawd soo wiil keliya igu aray ay ilaahi ku الله حق إلهي tahdana sayna umur guum wa sadaq bad إلهي ilaahay وتعالى wa ta'ala u balan qaaday ee dadka khayr ka sameeyay ayna sameeyeen dadka ilaahay subxana wa ta'ala u balan qaaday calaadka و acmaasha dadka lagu caabayn ka tageen oo dadka badan kood wacdigay ilaahay buu ogowalay subxana inuu xaqiiyay wala ma barqam marku gaaray ashudahu kamaalu quwihis وقت staw au dhameystirmay oo dahana oo afrtan kaama wasadani shan tawl wax xubo oo qalay iyo waxa horeeyay mar inta ka horaysay caqligeysi soo koray xoogtiisu soo koray laakin xilliga wuxuu gaaray istawaa uu eqaalay oo waxba yiraahday ku hareeray malee markuu ruu afrtanka gaad goola ma balata ashudow ammaan intaas ay ilaahay u ku dirjiray ya inta ka horaysay wari in wax عقل جسوا طام حوج جسوا طام وح وهو هري مريم مرك مركو جاره حليج أشد هو علي جس مركو جار مرك عقل جس أكالي واستوى أو مرك أو أكالي وير أو وسوه هري وح زياره أتينه وانسين حكما لا والله صدق ده ريب الله سبحانه وتعالى حكما أو النبي النواها وعلما يعلم انسين وكذلك الساعة الثانية الجل محسنين هذاك إلهي سبحانه وتعالى علم خير برانيه إلهي وحوجعيه إيه أي الله إلهي سك عن ودخل المدينة مجاذي على حين غفلتي وانت رسول خلق لي صواب سواه عرف على حين غفلتي وقت حلمان حلمان عيكس أي وجهن إيه غفلت من هالرياضات كمجالات الجناو وعبد الله من فسر بوا وليه و اللي جاسه ااا قراه ده أي خلا بركة جوكتو الله قيروش هذا أبريا اللي بيجيوا صعد كله جو جو وهاك ال الغف الصلي وحياة هيد بعد بين المغرب والعشاء نحن وختي هلا اللوب بذي هيد أبو عبد الله نعباس يا غيرك بذيهينه وهاي اللي جاز حل الله قيروش هذا هوي قراه ده أي خلا بركة جوكتو هاي اللي جاز ودخل المدينة الساقر على حين غفلة وقت غفلة من أهل أهل كذا غفلت كل جيرانه layska hurdadoodi iyo cuntad iyo wakaa iyo lagu mashquulsan oo qeyroshanay oo socodku u yaryahayoon aad wal dooyinka lo marmareen xilligaas magaalay soo galay toojada uu helay waanay moose fiha magaalay dhexeda sa jirayni labanino yaqfat kalaan islaaynay hada kani wa labadan mid kooda mishacati wa qabiilkiis wa hada الذي من شعة كي شعالي سيقبل كي ساهاوه على الذي كي وقرقار كبر البيض انه وقرقاره من عدوه عدو لساء فو كزه موسى موسى وفاه ناين موسى هو هالن لقايب السوي وحوب الهي حوب وسي وقنصول ابتول انفالكسو مريني رسولكو انو كشب هالعمر عمر بو كشب هالعمر منوانين حوق له هو لقايباي waata shaydaanku ka eeyay sidii kala iska daa suu sawo bakkar uga carayn ay uga ayeey shaydaanku kuma arkaa wadan maray غير salaka fajjan gair fajj ka wakii rasulku sallallahu alayhi wasallam markay waankiyay sabu hay law sawad baa midna sahay wax weeyo waxa weeyo imaam bukhari waxa uu ka yimid sunnah markay mako ilahay upparay haweeni عليه usoo gashay markaasay dirbaan ku galacday ku hadii la eey koofaro iyo socorba ila dharaad ila dharaad sirta samay markay maqashay baalkay dabada gashay todomatay ku faraysay markaa dadka oran yaabeen oo qoslay run ayay muuxad cabadan miskeen ta awra dadka la jeegay oo cidna kama arayn markaas uu rasuulku qoslay buu saawga sallallahu alayhi wa sallam markaas ay wuxuu yiri maxad ku qosleysaa adhkha kallahu sinnaka kuwa san ku qosliya iyo waxa ay sameeyaan ay isugu sameeyeen iyo saykhaaga arayn markaas uu yaduati anfusihin ataybnaani eydan ku kuma arko taslaku fajdan illa saraka fajdan gair faj marka saas qolbu ahaayay da rasuul sallallahu alayhi wa sallam ayay mooso ruu aanin tubadan oo laga لكن laga haybay marka isuu bilis marhayn laakiin feerkiisu wani ka ticiwayay oo waa baxday marka foow kado mooso nay moosa fari oo ciimada dhan فقبل عليه و دليل وضغطي منكي في القبضيك يعني ان كان دول مين اي وفري حاول انتها يقدام مستدرين وردين حاول الساري انت انت انت انت حقا انت مقا ذاكرا وقال يساقص الققاط ورمقا ذاكرا وقال يساقص بي لو لا نسكوه اشتاوه نلم وهو قال نوين هذا من عمر كان من منكي وضغطي وعمل الشيطاني أنا يمكن ديل اسم الله عز وجل كذوين أحد نقد جل كذوين إلهي ديل كل دين ما ديل كذوين أو جارك هو ديل كذا نار لو جلابي روح إلهي سبحانه وتعالى كذوين ديل كذي سلمت ديل كذوين قبض بأحيان وأو خير إن هو عدوه مودن شيدان كشغه شايد. إن هو شيدان عدوه وعذب مدل وابادية مبانا انو in هاي وابدك البادية واسكا عبدان واحان او وحش ايدان حاجي كي مدو تاسوي انك نعم ديلي انو البيل اسمالها هاي قال النبي المستوفي انتو حفظي ولي خصول مركب مرحو لكنو مسلم ويهبنس اي مسلمين بها قال ويحومي النبي المستوفي خبر خبق ايو اني ظلمت نفسي انك وقال كي يبدي لي بو كاقو مو ايو نفطي ديوان بالميو او فاغفر الى اله والده فاغفر الى اله الجنب والده انه اله هو اله الغفر الرحيم وكالذنوب تلافه انحالي ساشوها دو قصة ونظروا ولي اله وبرية ياه وعب صنعي ان الروع قابل روح او الدليو قالوا يا رب شبك ايو بما انعمت علي نعم الله دين عمشت سببت دو الشيطة فلن اكون ان اقوم هاي ظهيرا اكالمي للمجرمين نعم الله سيستو انت حق بضن اسف واندوك كفت بضن هاي مجرمين تجكودن بلياش أوكرالمين مهاي فكان لفتي في الدنيا عن مهاي وعكسه صار عقل هو عقل على كل هالينك ودي وريقة قومي سين إلى من الحوقي سيساي لا تكش عن عم نعم نعمين تعب نعمة صاب ترى صار عاريب دش سيدا فانا كونا نقوم مهاي إنزين نعمي سو هذا سيساوي حد بقى هنا هيسينو حوجة بناء سيساي رهينا نت أوكرالمين علا المدينة مدينه ميغايي صحرا خائفا حالويها من العب الصني ميغايي الكجو السؤال الاقصر وهو كبقي ان لوغادو لهذا عندنا ما هو حسين غفله جو يترقب وحح. هو فرقب في لو جاء ماشي جوي ملك يترقب وحا دحيه ان لوغادو اي سديق يترقب قصور حروف في لي دورما لوشي دورما لوغاندون فايده لاستتره فحالك كجره فاين وقتك الذي كي استن سره قرقارك كالدلبة وقع الشري بالأمس الشري يسسلقوا بها دانا وقعي يو. لنا ودعا يورنينكا سوف يدر منك حابو يساري وحانو يبص سميني كالا يقع دعيوه قال له موسى انتو عنا انت ايا وحكو يري قال له كان قعي لنا شرينا وسبت ان انك ودلي وحكو موسى انك لغوي الدقن باته غيبات الدقن بات مبين ان ايا تاني واسك عبه inta ضد kana waayayna isay waka dadka soo ado kale weey ibin saaf mar qeyliyane ma iska yeeshay xal ee واحد ninka iska dhicin keen waxa uu ku saarayel sharciyad marka qeyliyay oo inkastoo sidan ma tanumaan baadashofta daraadiga badan inta qayaayee iyo ruuh aan aqal qisada ficane oo iska sabra haataa ay u tahay in lagaa soo roon iyo waad wa and машine Anything there was an Lyndon and I said xD that he gave me Иль tienes You know but this Cad then he said i went to the Burst He said he took the chair and فإذا said, how are you going up to do other things? He answered and he dedi he قيلنا يهدينا ودها يكاي ننكن يجديه قال وح كويري له كاره كان موسى وح كويري إنك أن أراد مرق الضاني أن يبدأش طعانته ومسجيه إنه دقيه مرق حكور عضين أن أراد ناي موسى بالذي كيهو يسوع حدون الله ما له حدوه هاي قبض جها قالوا سويا يا موسى موسى وكتير من إسرائيل أن تقتلني سؤال خاص حرب أسس صعوده حرب إن كان وقديف مرقوا أركي وهذا اللي في سنة المغاي وكيل أن تقتلني كما قتلت سلبي بش بالأمس شريه من بشمان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 أنا إنك يا قوم حتى تبي لكم الدين ما أنتنا أنا تبي السرّ شالنا كيفا دشت ساسنيه موسى اللي إحنا هذا النقطة والحقيقة يسمدون إذا نقولك فلما أن أراد أن يبدش بالذي هو عدو اللهم قال وسوي يا موسى أتريد محدوني أن تقطعيني أدشوا كما قطعت سلّدش النفس النفس بالأمس الشري إن تريد ما تريد ما دونك إلا أن تكون الجبّع هذا النقطة مد إسكبريا مو يع وح كلام مد ونستلعرض يقول كسكبريا ضدك أورنديله يوجهوا كتب وما تريد أن تكون مد ونست تكون عندك من نقطة من المسلمين ورجع مركب كثير قبضي بأورك جي ورجع وسايم سجل النبا من أقصى البلاد تمر على ناش وفق بكي يسعى يسبق أرضي فوريو وضد التوبيات المسلمين برينة ودخل الصومة نعيب نساعل مركب ااا قبدين marka ciyaan ba la soo diray ninka soo qabtay ninkana markaa kasoo dheereeyay oo wadadaa nimanka ciida askarta ay soo yeelayna ay musaamara taleeyay waana qabteenna oo shirki waka ka qayb galay waxan go'aanka lagu gaaray qalawo xoo yey wa ninki hordeyaa muusa inal mar'a nimanka madaxda ko shireen oo go'aan bay gaareen ku direen saxay soo inni من الناس waxaa waxaa ka furajay يكون الناس sahayn bana hay magaalad saga bixiye wa lagu soo salaawado waligaa daba jiraayo askartii oo soo baxay ku gaadire saasi wajaa rajul faana qabbiinti wukka iyo tatk badan qorfan baadana dad bana fi aan la geelayaa cir qibtii waha maraxa meesha qashay buu ee نبي الله موسى أنه إلهي كبت بهذه يا موسى وجاه رجل من قصة المدينة يسعى قال له يا موسى أن المرأة لمنك مرحضها فرعون دهكي ساها يا تنمينون بك عضي كوشرين ليبطلوك إنه كدلان بينه كبعان صدان فخرج إني لك من النفسين فخرج منه مركبة مجالة خائفا خائفة حارويها من عبسانة يترقب السباية إلا سوق ياروي مجالة لكدع بحي سوقه عبسانة يغوره قول ما سوق ياروي مالو بحان ما يقان وريغا دول كان ما في نجني الظالم و قوم كان قالوا دهو ولا ما توجه مدينه مدينه او شامه قالو توي يقانوي في المردده لو هل كان قالوا الحويل نعموس عصا وحاء ومدعي ربي صبرعي أن يهديني منو تصل سوى السبيل وضرب توصلوا مجن لوجارو لوجار ومدرب مديان قشر إنك تصل إليه حقوياه إلى مديها سبحانه وتعالى ولما توجه ملك وجهه يستو جهة سوي في القاعة مديانا جهة مديانا قال الحويل عصاه ربي صبرعي وع مديه هيو حقها أن يهديني منو تصل سواء السبيل، مركو السائرين فصارن توحيدا سام كثير وشاغي إلى هملا بقص درب مركو ساعة ووضع التصل وضع المدينة تصلح ولما ورد مركو صاع راري ما المدينة به المدينة ما شيء فار مدينة كعب جلبيون لمركو يبي وقص عراري وجد وثوره عليه علي بيه صاد أمما جميع الكهري أو من الناس ذكر كملها يسبون قواسها حرا ورعبتني وجد وهرعي من دونهم umadda iyo kooxda sokoloda imraatay iyo laba dumar oo celuudaan arigii xil cilinay oo biya ka cilinayo raba in ceelka loo baney qalay ma sida dadka warabsataan dadka aryaha wada illa islaan oo aragood abahanana anagaana doorn baanow dimaa weey ka yaan raga ciiriirina oo wagaaso wala gabar fee camal muumineen ah xishaan ay ahaay abahanana waa oday weey marka saad dad dad kaantay aragay in halkaan ku cayneeyay oo wareebsan wayna saado walma waraad marku tagay oo ku arooray oo من naf kamidaha yasquna qwaaso وحوقها لي امرأة طينيه تدداني عليك العينيين قالوا الحين ما خطبك ما حالكين نمثوي عليك عدوه ربسان لازين قالتها وحيدا لا نسقي عليك مو ربسان حتى يستيع الرعاة دكو اللي عليك وضعه يفشلان وعيلة كفلان وأبونا شاكم كبير أنا ولد دورك عصاني أبونا لو أنو مركز السلع عبد الله المعباسي غير كيبهان عليك وحيد صاليه لك وين اوه فمنروه علينا قائل كي نبوح ك سقى الدود يسوي له أقد باهنه وتعبانه أيو كريقة بعده يوقع لي أفق السعر بعده قبلها يوليين كبرنا الوتر وننقويه وهدنا آمنها صابطه في قوي النبات عمانة نواصل صعد فسقى الله ما هو قو ربي عال ثم تولى مرق عرق قو ربي وجلس إلى الضلقيز هالسنة خلوها رح أيو تري فقال رب رب يا رب قد بعثني اني ان علم ان انت سئنت وسو سوي دنا اني اني انزلت وهي اسود دجسيت الى ي من خير رزقها فقير وربها من الى رزق بالروح والبلاء عدي ما انت ورب الله عاديات بغاجد ايغو هو ساس كفاروا هل كاس قبل مني عارف اي ليس رب رب الله إليه سبحانه وتعالى دعوة رسول الله عرضه إليه الفرج بخور فرياد نخشاهه لكن ضادات القرآن عرضه صحيح رسول كريم إليه سبحانه وتعالى روح الباقوة القائم لم تسد ثقته ورسول صلى الله عليه أنت نب كل عضاتك قعر وضانه ودمك لكن إليه عرضه إليه فرسه بقدرته إن اللي ما أنزل تيريه واحد إليها ويسود سمن خير فقير وربنا مان فجاءه سداه جبره أنت اجوري أرجي جيدين تمشى على السحيا. هذا الصعان يسحشوا الدشيو. قال الرقيت إن أبي أبي يدبرك وقوة ريح لي ليجيك سو كاجع أول مريو. أجل ما سقيته ورمين طالع النور سو جري سو كوسي وكو أول مريو أيو أبيه قوية ريح فلما جاءوا مركو وجمد. كبرهن على بعض وقص عليه القصة قصته يوقف أسرع ريح حلقن كانوا أقوى روي. قال الرقيلا تخفى عبسا. ألقا زن كسر عري. نومن عصان. نجوت و تتوبت بعد من القوم الظالمين قراء القارض و ينتهى و يكسب و تدور كما ينكرون يوم الحكمان و حكم قراءه فالك المسوى القارض مارك عرصان ساسا يكوشي فجاء ذاتهما قبله ان الضغط بغو تمث سيما فصلين تبهان تهي ريبه فمشي على السحياء يوم سبحانه عمر رضي الله عنه حديث اعتر تاصل النقطير كثير يسانة كده واصحيه مره كما درعها في وجه أقول كمكي سيوى هلقا طرفا جعانت حق هذا في وجه يسكسر سيوه مرقا سيوه كأوه رماه وثويه ليست بسالفع قبل العسل ماهين هواينكا رجل كودك هلقا هواينكا اخلاقه ودب بضان اوكا رجل غب صلاج بوغ بل ومرقا دمائي جارت هلقا هناك قوده تترواحد دار السين وانا وانا هلقا ورقضي ذا يدك هديكا xamayn ila xishood dhariila keenay sawu maayn buu yiri mar cid baad mar saadashu wada waanta halka ku dhagtsa baantay ha waanta dawaafta guriga markasi baxay markuu galay markasi socanay guriga reeraha tagay waxa guriga uu yaalay arkay guriga iyo waxa iyo daayad ku duliba to kan taay mad waxaay inig waxaay dadka soo saawan ka loogala hada sanaa tahay inta wa ninka heesata maxay sababtaasi ku dhacday be gurihiinta weeragtan kharaaj walaal jamaa min eeyso da safaaw haa inta ku dhagan maaynu ee saabtana ay u tahay walaaj kharaaj افراสนات الناس الثلاث وخوافراسه بس فراسد و خوي كوما الله و إلهي كل هامنيا او غاناي روحان و خوي وليدي مصلاات فدنا و غرنا يا روح نوتر اييه و هم بدن و و كاسو وتعالى بري فد على دك و فراسدنا و غبا دن ايي عن ايو صاحب يوسف دا انا لما كيري بالعقل يدا فيري nimkan waxa uu shaqaynay oo labada saacadood guure markaa falaasadeedu aad bay u sii xays Yusuf saaxiibki wuxuu yiri ee haweenay ci akrimatuhu asaaniin faana oo la qaadaa walad uu أو بكر oo ka xaso عمر oo ninyo aan noqon aan ويلي awbakar diiyallahaana istaagona umar ayuu istaagaynaa ان ابي يدعوك ساسي انت قلت منه. على افتحيان يدعوك قصت عاني سدوش فشاد كذا وحا عبدالله من عباسه وقلت لك ايه ساسي وقلت لك ان ابي يدعوك اللي يدعوك عجل ما سقيت لنا ورا ابنتت ازل انه ورا ابنتت سيء جاي في كوسي فلما tabaanka baraba boqod markuu yiqaday iyo weyna waqsaday inuu qasay oo qisadi iyo wuxuu u soo cararay iyo saabtii uu waramay qaaliga weyna jowda laa taqadna jowd ha afsan dulkan may wankan farqan iyo askar fiisaha afsan ma qoomi dharin qaaliga xigaama maddoodo hayta ya awati abahay wa gabadhi soo ya salaamaan sasaa uu badan taa ka faamaynto den ya ninkan إنه أجيري نوها إنه أقدر وقدر السلاسة إنه خيرا ما نفتأجرت شوق شقا على كل نغلة وحاقه خير بلان القوي من حب بلان الأمين وقوى دي سوى كان صوى مرة طوانك الروح لحي قاية جيران بقاة الكريم اللي ما أنزلت إليه من خيرا فقير وعد لانه الملك هو العلنتي أيها الدوشة كم وقانيه علنتي الحونة أيها كوركيسة كم وقانيه wan caawinno moosarkeyso ila halka soo gaaray alam sooocnay taasi waa qowdi soo saad taabana ayu dhagax inta leeka qayay aan minimadana markay sii socdeen ayaa ila iyada waddada faqaane bay ka hor martay markaas waxa uu iga dambeeyo markay aan waddada garan ma ila dhulka ma aqaan dhagax halka horteeda ay ugu tooro meesha waddada iga jirto markaa dhagaxa ku eejinay markaa taasi ku garatay inuu aamin أو نحن كان هاي نشرقي إن خير من يستأجرته طبعاً أجير كله قطع شقارة كله خير بنا القوي مدفع بناه الأمين خدنا آمنه قارب طويل مث قبل اللي ولعين طويل أديش صعب لكن سال له صحيح قوي من كثير ماهن ناق ناق شعيب مثيلين تبلاهم إن أنا بريد وحن دوني أنا مكحكة ihdabna tiye labada gabdood midood hateen ee ku waraa horeyna waarto ariga uu walaabsay labada midba ay ku goorayaan roo shardi wana maxa uu yahay alaa antay jiray waxa shardi ah in kuuran galaya inad ii shaqeyso 8 inji sidii sanin ina ajir in noqoto 4 inji وما أريد من دون يوي الله أنا شوق عليك إنما كله بعو ستجدني وهذه الدونتا إن شاء الله إلهي أبويها من الصارحين وهذه الدونتا إنما كلها جدي وأنا كرماني وأنا كلها شيء وعي وأنا لك شقارة أقدر أنا هاي شقارة لا تبقى أقدر أنا ويانا هذا هو القول لا قول شيء أنا يدبو ويحضر كله كله خير مرق. صدقهم أن حسوب صل الله عليه وسلم إلهي على الدعوة إلى نور مالا تقيامه صدقوا. في عديد متفق عليه مع كمية شرق الشقالي في دبي. وأمرك هذا كشقيا لعد في الدين. ما أن صلّى مكشقي سنة وجري ورود السيناء وروح مباليين وحازب السمين وكالبي البيكوريش يوم مال مقولين شقرا وحده إلهي بس أنا خصم من أنا خصم يوم القيامة كاسة كمية. أنا الله الدعوة إلى سماه وتعالى. مركوش في ستجدني إن شاء الله، وما أريد أنا شو قائم كده مدون. ده إن شاء الله يقو أكيميشوا أو كوسامام معي ستجدني وأدير دونته إن شاء الله، ودي لا يدال من الصالحين قال معي المستوفي ذلك هالشيء كاس بيني وبينك أنا قدر حي. هالشيء كاس أنا قدر حي. أجمل أجمل اللي منه وشرد أو سد من هو خيار كذا طنكس كذا ما يسرد. وأنا يوم سمرك روح هذا ما كان له أي قضيت عن ما فلا عذاب علي عنان ما هو يقول عيني من نادوا مكوك الصباح من نادنا ما يستدوا إحسان حاجة كي يملو عبدلين عبادنا حسين طعيب بريه طبعا كور ما يستكروا قال النبي الصحوي ذلك الشيء كأي شرد قاس بينك أنا قد حيوي بينك عاديك أنا حيوي هالشيء كأنا قد حيوي أي Tawanka أيش جديد قضيت أن لما يسرت فلا أدوان عليه نام مجروه اللام مجروه ليوحنا لهم هاي والله على ما نقول وقير إلهي بنا وحنا لنا وقينا جهو إدك لويا رميين مرخاتويا رميين إلهي بسواهنا مرخاتين وقرص فرما قضى ما قلنا لما يسرت موسى الأجدل مديري وسارق ولس عدي بأهل ريرك السوق حيسان مصر هالكواي أنا سو فو عكي من جانب طور بورتي بن عيدا نارم بكا قالوا الى لياري ام قسو نغاادا اني انغ وانا سن نارن دابا halka ku arkay halka si joogo hada dhaqaatina ra alli waxa laga yaada taaji kuma ninkeen min hadka xajisa xawarin waro wa kama ban qaso marayow wadadi ka dhawen badi aw jadwatin bixul inaankeeno oo min nar dabaha ra alakam tasdaron likayfa saasad ukul farma qabam mustal gel makiisi yaa ween de samay arabay wa tembe arigona sa waserimba hatta rasuulka salaam walaga wariyay ee yaba dii ku yiri markay waqtigi dhawaa aadaba ayno faramarmaan tagay hin xoolo kale wax ino weydii markaas waxa uu yiri waxa uu dhalo midki midabkiisa ka dumo neefka dhalay oo dhan adiga markaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala sanadka u qadigaa oo dhan filan filu ku de duumay ar tirbada markay helay neftii ilmiye raayii neftii ka marka arigi ama dhamaantii sidii noqday ar balama markay soo kaxay falma qabmo sal ajra muddi marku dhameystay wasaar uu la soo socdo هذا هو حكوية ومكسه هل كان سيجور هل كان يقصكك انه انص النار الضبع نارك لعليه وحلقه يباكيكم منها احيان ضبع انك كان بخبار ورد وضاده انوشاك او جدوى تانيان كاك انك من النار من النار الضبع اللي عليكم تسطرون فلما اطها ضبع مركوي ماشي ضبع خبحي نوديه والله دواقه من شاد الواد واذيك اللي دين عيسى اللي وده ودين عالمين الميزيكات bulqadbu wadaw lawo dhawo al mubarakati ila barakee meesha gelti geediba lawo dhawo tay wax layay ay ya muusa ay ya muusa muusa inani anu anahu allah bana rabbul alaminana bana sasa lawo dhawo marku halkaan yid ilaaysa saal gudhaaqay subhana wa ta'ala naka somarugid wahaaq qiya hadana nur ba kan bahiw oo heesta geedda ila samaad nurta uu taaxay saw إنك sadan الله قد u shee in la yee halkan ku toor waxa soo dhani waxa la baabinaya cafsidiyo waxa uu leeyahay waxa uu soo saaray leh hadduu aadim ma weenad waxa uu u biir garaw filama afaham nashiin noor buqad hayeeyo nuudiyow waa loo dhawaaqay nishaad wadi مريكا في البقعه المباركة تبع لو واقف وعدي البركه اي مشجره تبع لو دواء ان يا موسى ان الله رب العالمين وانا على القعصه مركو و خا اركاي حدا مرجي و يي او شطور فلم ما راها مركو ما مسك ولا وجه سمدبرن حاله يي من عرقي ولا من عقيق ديب ما يا موسى عليه سبحانه وتعالى يا موسى اقبل ديبس افشح حجي سو ولا و ها غيرتها انك من الامين بطاك فا حدوك و جاري ما هي او الشاذي ايه المسكري ايه و ها ما هي فا حدوك و كل ميسل و ها يرابنا لك سؤال جلي يدك لك جيبك جيبك جلي, لك جلي تخرج بيضاء حركة من غير السؤال او من اليك حقاك و جناحك على عشاء جناحك yadda wiil walaasho gacan taralka saar markaa waxa socdan oo arqay oo cabsaday oo galiiday oo ka naxay ayaa wax عالي ay قنا baabaeysay caayo ku noqonayo wiilay sooonaa oo wax yoodayoo waxa inno ka teeriin wa waxna tijibay insha Allah oo haddii intay naxdin ku dacwada ayey naxdii ay ka tagtawo marka naxdo gacan taralka saar wiyo dhaw جناحك على عشر هلك صار حظك اتكسر من الزايد من اجل جاري ابصبرت ساعه فيك قالتك ابصبر ايك قالت لك حالك دعمه صار فدانك لبدن واوشي يو دعان برهاني ولا بدليل ما حبك ربي حاجه فيك اي ما تد الى فرعون اللئل وملئه اللئل ان فرعون وملئه كانوا حي اهاذن قوما من قله فاسقين لبدن عدله عدله بالبن بعض لبسين لكن لبدن هو واوي لبدن واه دليل عبّينا يا إنا الحصول إلهي تايب وإحنا نعزيه إلهي نكو أيّي دايب مارك اللطك لغضا نبريل إلا فرعوني ومليه الله إنهم كانوا قوانا فاسقين قال أبي موسي ربي يا ربي يا ربي يا ربي إيوه إنا قطرت وين ديلي؟ منهم قضيين تحق وضع. نفسا من كد ديلي فأخافوا عن كبقية أن يبطلوا إيدي ديلي وأخيه وللقي هارون هو وللقي هارون باه أفصحوا فسيحبا مني أن يحق لسان الحق عرسول <تصفيق> الساعي <سؤال> قفس يا حباي أنا عرف قيسة يواكوا حل العقدة تملساني بدين تو كجتو كجتوك الجب توي فارسيلو الدر معي ما عي قدر كشيد أنحاول هالمحين مديك على مايو إي إي جرب جلا يصدقون هايق ومايو وحن شاهو الساعي قفس يا حباي أنا هذا واساسوي وارون إن أنا وأخاف عن كباقيا أن يكدوني هارون هو أصح مني لسان. حقه وقاضه ايه عرضك ايقف السحب بضانه ايقاذ بأقول فارسلوا معيه الدر وشريد ان حوجين حاليه ايه معين من حوجين يسدقونيها ايه الرمي انها خطان يكذبون قال الله سنشدوا وان حوجين اينا عدودك عدود ذات عدو باركا جنتوي بأخيك انا رعى عدودك عبد البعيدك يحومك وانكر ماركا احرين قال ان حوجين اينا وي امرك سنشدوا عدودك حدود الان حرجينينا بأخيك ورالك من كل حرجينينا ونجعل وانيارينا وكما اللي سلطانا دليل يا الرسول الهي تهين ومعزورين حق الربك ورطان ايان ايان يارينا فلا يسرون قالوا ان هيا انقفدين اليكم يا حقينا بآذن الان كاسين مهيا بآياتنا بصابة آياتنا آياتنا سلطة آيات سلطة ورح وانكاسين كرمات اوك كعب سنجري ilaahi سبحانه وتعالى ta'aala ku هاي taybadway وكان soo maray cumaro faroona oo ka sheedan xad ka yeeleeyay soo ka saarka uu ka cabsan jiray oo موسى fasayeen badan ba way dhahan إلهي nabii lahay moose سبحانه وتعود farcuhu وحي cabsan jiray ilaahi buubariyo markay rabbi subhaanahu taawdiray wixii isaga ku dhaxjiray oo isagu wariyey oo mar alla markuu arko isku kaayin jiray xad ka farcoon bakarin jir الآيات هنا بصري آيات اعلانها قصوت أنتم اللي بدين وoman الثواب قانون يذكر إن راعى الغريب بنتي إذن كي يذكر إن راعى غريب نقوله الواحد يبقى خائن قاسي ما ينصع فلما جاء موسى خليه بقصة فلما جاء قبتي مركوين موسى في آياتنا أوليم بيجينات خالعين قواعر قارو حيدهن ما هذا وحنا ماها وورها نقول أي موسى والآيات كنة إلا السحر الموجين مفترن العبورتين وما سنحنا ما نمقل بهذا وحنا تشيقنا يصبح رسول لماذا في أعبائنا الأولين عبيضا ماذا فرغوه وقال موسى وحي رب يسأل بجيبه أعلم أب بمن روح جاء ليه بالهداء من عنده إله يكتشك ليه ومن روحه يجب إله روح يجبه تكون لو إسجع عقبة الدار دار تقريبتها الدوم كان يأخذها روح إله سبحانه وتعالى روح الله يرني عقبته ويهسني لني يعرنته سعى القدم بيرس إله يبقى أب ما با عقاباً بهلا يفرزون أصلهاي لاول بئيه يودي نعيم سبحانه وتعالى يعني وعاني أنا كافي عني أنا كأني باني أنا ككبيري أنا أصلاً صواني يمد لهم لاول بئيه سبحانه وتعالى قر موسى ربي عرمن صدقى وأعلم بالله بمن رفض جاء بالهدالين من عندي كريم ومن رفضي وأعلم بالله إلهي وقيه تكون له عيوناً فعاقبة الدار دار تضم روحه نص لغة إيه هيل كهلاً إيه استوى كان يأخرب في عناني. خير كقدم ضياني إلهي باب إنه الشعن الذي يفلحه الظالمه تأمم أكوه تأمم أكوه الظالمه هو إلهي آسي من الذي خير محره وقال في الحالة وثمين يا أيها الملو إنه ما علمت ما أقول لكم منين. من إلهي إلهي إلهي غيري وغيره وغيره وغيره شهدان كساسي إلهي وغيره فأقبلي إيه خري يا همام على طيان روابته خري أجل بقيتك بقيتك dadbaas la go'so ma istano de shamee thaan ayaan ku darayay ma jeelinay dhowada la karin jiray anagaa sadex noqoney waxeen qomoloota lagu baabii fuxuqid horri lee aan qad yaa manu aratay dhowad دار بير أصلماك جالس عيد وين هنوب لابنهم وحنوم مرايح من الكلدين أقول بنت الشيء الكبير أنا أظن تهيم بحنوم مرايح بس أصاف وبيان أصاف صاميه يقول دار أصلماك جالس عيد والشاهد هو عبده إلهي سبحانه وتعالى إنه جراه آه لا تكاس أو oo حبيه بالضبط صنعي أو سبحانه وتعالى الشيء فاستخف القوم عقل فوق ذي يهمن على طين روضة إيك فجعل لي سرحا قر الدار إدش لعلي وحن مذن أضل عنا فيري وساطع العظم إلى إله موسى موسى إلهي سحقه وين لعدن من الكاذبين واستكبروا عليوس كبيه هو أيه جنود يسيع إلى مريسي في العدد الكايس كبيه طاي الحق وظنوا حيوم ملايين أنه بيوجلينا حق لا يرجع من له سرع wa junuud dahuu nawan qawamay fana badnaahum wan ku ganay fil yami badasan ku ganay fandar feeri kayfa sida kaana ay haatay aqoorto gaalina gaalad ciid toodiyo walays xalay ku dambeyo walay subhana wa ta'ala rasul ka salaam wa salaam wa tabsiina وحي جواهره لحقي ولا بابي فاقضناه وانقوا مصرعون والجنود هون وانقوا مي فسنبدنهم وحنقض بعدين في اليوم بدها لو بتورى فندور كيف كان عقل الظالم وجعل لهم حقي لا ايما فرعون يا دكتشي مدح يدعون دكتو ويا الى الله بد بدل اي رب سبحانه وتعالى وحي اي وحبالين هو يا رب انت شانك ايا لقى برتو ايشا كوراين قال كار قال الماكره وعادي هذا أيها دكتونه غريب قال هذا أها إمامه أي قد أيضا سبه هذا هو إمامه هو النبي بلا إبراهيم قال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة كان سبحانه وتعالى إمامه أهل خير قد نبار وخير كبره وجعلها كريمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون سونا سوص القرأ قال قال له لهم إن تكبر سيام بهاو وجعلناهم يدعون إماميان كدقنا إياما ذحره يدعون إلى مالذة القهرة كب بيضانهم بل كنار تغبية ويوم القيامة ما علي أنت قيامة الله ينصرون فرعون يا انت الرعى الله يرمه وأصبعناهم وأنت رعيناك في هذه الدنيا الدنيا, الدنيا كان ذهي صلعناك العناب من رعيناك مالعون وقدونك الهي اللي قفهه ينحريش ويوم القيامة ما أنت قيامة هم فرعون يكون رعي من المقبولين من المجعدين كوالاتوغيه كمديوم الهي اللي قفهه ي ولا قد أعطينا والله قد أعطينا وان سنة موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قرون في خرق انت الله يكدب أي انكتب حتى فرعون فرعون تجيوه توراق لمصرين آياتك اللي سيديه وقرانك ينبغن كوهر كيسو وحاوه وآياتك كي كونك هاو في آياتك من ايزك وويل ببديدين فوق سواءنا يا آيات القرآن مركة مركب فرعون الهلاقي أي الله سبحانه وتعالى تورد سود بالجيب ولقال قطينا موسى الكتاب من بعد ما الهلاقنا القرون قرون بضن مكان الهلاقي النبي الله موسى كدب وما تقدم بيسه لماه الهلاقي فرعون هو ما تقدم بيسه نبي عيسى كدب بيسه لماه كو بيني صغير كقاضي وما تدعنا لماه الهلاقي عام كهذا يبدأ فينه بصائره حالويه نور و أعطينا مرسل كتاب من بعد ما بصائر حاله البصير هي البصير باكل جواب بصير كواكوه هذا مرحل فيها البصيران هو عندها قلبك يسوي قلبك ايو نور اهدوا عليه سبحانه وتعالى كتاب كتاب, كتاب للناس تذكر خمئي ايو بصائر اهدوا كتاب كتاب نور قلبك يسويين ايب و حقه كؤركي و بادل كفلي حاني و حراشه كؤركي و حرامتك كفلي حاني وهدن حالو يحانوني و رحمة حالي حالي لعلهم يتذكرون لكي يتذكرون السيئة هو انتوماً هو وحق الشيك يتراض من معيده وبالنائه هو انتوماً اي ان كتابة قصة نبي عليه السم حمد وما كنت نبي محمد الماضي هين بجانب الغربي لنعي قرح ايه كسو قرح بجانب الجذري الغربي بورتي وكتاب بورتي له هين لنعي الغربي هين لنعي الغربية يا قرح و نع الوقت هين ماذا هلك هكو قضينا أو حين أنوحيون إلى موسى موسى الأمر مكى عن كتابك أي وحيون أمركم ماذا هل وما كنت من الشهيدين حاضر نماذن هاي بالسماح سير مك كوجع تنايموس هذا كان مش جوجين أو جوجا هاي أو بورتلو هاي تراني جوجي هذا ناقص فيه هذا لجوجا كلوكتاي دوينا حصول تاي بالسماح الله تعالى والوحي ناصر بله سبحانه وتعالى ناصر وتعال. بنو مكى ويوح rasuul xusub الله عليه وسلم إن na إلا badan rasuul salaamu alayhi wasallam in badan illow adkaaday oo shakin jiree sababta aseerada ku arkayna عرق bal mudanow bood ka satoro inuu waxan wuxuu saho arag buuxay waay uuq kaalmaysa oo badan ma jirin marka alle subxana wa taala mar walba 17 ay aayad بجانب soo بورت دين عال، دين عالغربي، أقرح كسر، كصو... لعها، إذ وقت قضينا أو حين نروح يوني إلى موسى، الأمر كتاب ترى المركن نروح يوني، وما كنت من الشهيدين حاضر معي، ولكن أنشانا قرون ولكن النجا أرسلناك، كدري بال، كن النجا أنشانا باللوني، قرون كرنيار، فتبا ولا، حد درادي، أرين دشوا على عمره، عمر يبقى كدرا، وما كنت معهين، تاوين. مد في أهل مديانا أو شعيب أيوة ريح مديشة تحمر صيام ماذا نسكر لكل جانينا تصلب تصلو حالة من الأخير عليهم يعلم في فيل من يدش حياتنا ولكننا كنا مرسلين ولكننا النجا كنا أنا مرسى أنا قرصا ديرقنا كن في الرج و لكننا أنشانا كرونا ماذا الحال راهي ماذا هالك الجوع ولكننا أرسلنا و أنقذ الرج واللي سبحان النجا أرسلنا كأنقذ الرج أنشانا واحد صار كل ود لنا رحوي ashaa subhanahu wa ta'ala quruna qarniyaa laay muuse kadib ay عليهم العمر calayhim amr amriga daaraawaj marka ay dadkii diinti ilaween oo ilaahay laga tagay oo haqigu baad baay markaas saa si aan u cusboonaysay haqqa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka ugu xirto oo wixii baad baayay diinti ilaaway ad boorka uga jirtay u soo nooysay ما أذن هين مد في أهل مدينا ماذا نحج يوم غير مدين تطلع عليهم في آخرنا سدسوا العيال تنا ولكننا كنا مرسى أننا قاه فسش الدراو قد روي رسول بات إذا قالوا حكماء لغاني رسول بات هايبالي سماك وما كنت ما أذن هين بجانب الطور بورتي لنا في الوقت يجي ندين عنده واقني وانا موسى ولكن أرسلناك وان قد راح ربك ربك ما تضمن قدر رج، ربك ربي يا حجي سكعة رج، اللي كنت زيره سأل وجود قومن ما أقطعهم وصنم من، من الدير من الدجة، وامن قبلك وقراشة، أليح كاروه رج، مرهوي، العلم يتذكر ذكي يتذكر سئوان تومان، ولا يكبرتان، أو قال بقولون نرادم، أيام خصو ولا أن تصيبهم مصيبة، ولا أن تصيبهم، هداين الجرين، أن تصيبونه أسيب، مصيبة، هذا يبقى بما قد رحمر صفي سيبك دين أو فيقول صاحبين الجتن صاحبين الدعاء فيقول أئدها مكل على ربنا رب الجنو لو أرسلت إلينا من حقنا نقول سديوي فصورة رسول فنطلع عن راعي آياتك ونكون مال المؤمنين ومن صاحبين الساس الجرين الله ما أرسلنا ما نقص صدقه لا يدرك منه لا منع لا يبو استغفروا ااا رسول نسوا الدين وحقا رب يانه أو أن يروح الدعوانة فما روح الدعوانة بينه مركع عليه سبحانه وتعالى وثبيثا بتلوصدره خوان قريشة يا عربا خصول ذي كهر إلا نسوا الدين مركو حبيث عن قيامه إلا بحمد الله لا جسها خصول بقوله أنما نسوا الدين قدينا تاجب تمنع قصودهم باري ولو أن تصيبهم بناء عصيف تهدير جرتين مسترطون على بينه كل عو فينا قدنا رحيل مصل سيف كأيدين وفيا ربنا لو رسولا kana tabeecaan raani ayatigana fa haddii la jibteen lama arsalna filma jaa'ahum alhaq haqqi markuu yahay saadiir aadan rasuulka loo soo diray markuu haqqi u gaayayna indina aqsa naba qaar uu xaydhayn law la u tiyad xal loo ني كوكوبين لبا وتي موسى وهيم موسى لسي من قبله رج كوي يلا موسى لوسو درهيلا سينا كوكوفرين ني غا فونلا قالو قالوا دهن سحراني ولا بسحر تفهرا اسكا شوين وقالو حي دهن ان انه بكل مثل كافرون واكو غاادوني سحراني الله فسر بين فسرين دو كفسرن او ربدا ايلين ولا بسحر وموسى موسى و فagara البوسفال السحرةني ولا بون كتاب ووالتورات ينجي كون وحيدا هو سحر كون وحيدا كان يواسحر مركب نتكي العرق الكتاب هو سحر بلوي فلما جاءهم الحق من عندنا مكي أكترنا الحق وين قال وحين الأولاء وتي مثل ما وتي موسى أو ولم يكفروا مين كفروا مين وتي موسى من قبل وحي النبي موسى كتاب كان هي النبي محمد كار كل لس لا صدره قالوا الحيدان كون يكو قوان هربا سحران بجنه لبض كتاب وقالوا السفر نبيضنا والساحرين تظاهر وإسكاشرين وقالوا الحيدان إننا أنه, أنه بكل مدهرك كافر وككفرين تورادي الإنجيل مدولبون ككفرين قلوا حتى هذا فأتوا لك علي الكتاب من عند الله إله إكتزك كان هو كتاب كاسي أهدا كهنبلا من ما تورادي الإنجيل التبعوان صاد بل كتاب كان لبضا لبضا إلهي سبحانه وتعالى السيء ودري يحقه يحقق وتصير كسر ريوي لولا كتاب كان كتاب نوعس أتبعوا عن رعية إن كنوا مدارة سادة هذا كتاب تصل لولا فوقف عن كان أبو الله سبحانه فقلوا فإن لم يستجيبوا الله هذا هناك أجيب أجيب كلام الكتاب لإمام ويان فعلهم فوق النبي لهم أنوا يتبعوا عن رعيانهم أهواءهم هودوا بغيري أهواءهم هودوا عن رعيان وخلق ان رعينا ان هو الرعي شيطان و نفسه او قرينه الرعي و من هذل يا كباين ما بلن بغير الله من لا اله حق و هنون نفس يس الى كدتها من اتخذ اله هو يا كباين ما بلن مجرد و من يا كباين نفس الجعد بسكر رعي بغير هدن هنون لان و حق كيم ان الله إله لا حقا مواب بجوة مهنوري القوم الظالمين قرأت قرأه إلهي سبحان الدين دي سأنفرين إلهي قوة حقا مطسور والله أعلم